أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ النَّاسَ وَفَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَمْنُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُطَّ لَفِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ فِي مِنْهُمُ الرِّيْبُ وَإِنَّ كُلَّ لَمْ مَا رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْغُو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 فاترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون